ولولا رجال مؤمنون ولساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معروة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء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 كان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم